صراط الذي عندما خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي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 لكل أمة أجل, ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا وَصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ آياته. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اُخْرَجُوهُمْ لِأُولَاهُمْ طَالَتْ أَخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا أَنَّى أَضَلُّنَا وهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب فذوق العذاب بما كن رؤا انها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون حتى ينجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجري أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم لعنه الله اللعنت الله على الظالمين الذين يصدون وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة نُوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقا ونادى أصحاب الأعراف رجالا رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهالي ادخلوا الجنة لا خوف عليكم وَلَا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب دين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه وغرواتهم الدنيا فاليوم نساهم كما